بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله تعالى باب التوبة التوبة من تاب يتوب إذا رجع وهي الرجوع من معصيه الله تعالى إذا طاعته وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قسره ثم يليه يليها التوبة من الكبائر من كبائر الذنوب، ثم المرتبة الثالثة التوبة من صغائر الذنوب، والواجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب، وللتوبه شروط ثلاثة كما قال المؤلف رحمه الله، ولكنها بالتتبع تبلغ إلى خمسة الشرط الأول الاخلاص لله بأن يكون, بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله عز وجل وأن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية لا يقتل بذلك مراءة الناس والتقرب إليهم ولا يقتل بذلك دفع الأذية من من من السلطات وولي و وولي الأمر وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وأن يعفو الله عن ذنوبه الشرط الثاني الندم على ما فعل من المعصية لأن شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل على أنه صادق في التوبة يعني بمعنى أن يتحسر على ما سبق منه وينكسر من أجله ولا يرى أنه في حل منه حتى يتوب إليه حتى يتوب منه إلى الله الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه وهذا من أهم شروطه والإقلاع عن الذنب, إن كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعله مثل أن يكون شخص لا يزكي فأراد أن يتوب إلى الله فلا بد من أن يخرج الزكاه التي مضى التي مضت ولم يزك ولم يؤديها. اذا كان الانسان مقصرا في بر الوالدين فانه يجب عليه أن يقوم ببرهما إذا كان مقصرا في صله الرحم فإنه يجب عليه أن يصل الرحم وإن كانت المعصيه بفعل محرم فالواجب أن يقلع عنه فورا ولا يبقى فيه ولا لحظه إذا كانت من أكل الربا مثلا فالواجب أن يتخلص من الربا بتركه والبعد عنه وإخراج ما اكتسبه عن طريق الضبا إذا كانت المعصية بالغش والكذب على الناس وخيانة الأمانة فالواجب عليه أن يقلع عن ذلك وإذا كان قد اكتسب مالا عن هذا الطريق المحرم فالواجب عليه أن, يدفع أن يرده إلى صاحبه أو يستحله منه إذا كانت غيبة. فالواجب أن يقلع عن غيبة الناس والتكلم في اعراضهم أما أن يقول إنه تائب الله وهو مصر على ترك الواجب أو مصر على فعل المحرم فإن هذه التوبة غير مقبولة بل إن هذه التوبه كالاستهزاء بالله عز وجل كيف تتوب الله وأنت مصر على ما لو أنك تعامل بشرا من الناس وتقول أنا تبت إليه وأنا نادم خلاص ما أعود ثم في نيتك وفي قلبك أنك ستعود وعط فإن هذا سكرية بالرجل فكيف بالله رب العالمين فالإنسان التائب حقيقة هو الذي يقلع عن الذنب من الغريب أن بعض الناس تجلس إليه وتجده يتأوى من وجود الربع وهو في نفسه يرابي ولا يذب الله أو يتأوى من الغيبة وأقل لحوم الناس وهو من أكثر الناس غيبة نسل الله عليه. أو يتأوى من الكذب وضيع الأمانة في الناس وهو من اكذب الناس وأضيعهم للأمان على كل حال الإنسان لابد ان أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه فإن لم يقلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله عز وجل ويأتي البقية إن شاء الله الحمد لله رب العالمين إلى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعه قال رحم الله تعالى قال الله تعالى واتوبوا إلى وقالتا استغفروا ربكم ثرة تربوه إليه وقالتا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصطابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق لنا ذكر شروط التوبة وأنها خمسة الإخلاص لله والندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والإقلاع عنها يعني ترك المحرم ان كانت المعصيه ترك فعل محرم و الواجب ان كانت المعصيه ترك واجب والاقلاع عن الذنب اما ان يكون اقلاعا عن ذنب يتعلق في حق الله عز وجل فهذا يكفي ان تتوب بينك وبين ربك ولا ينبغي بل قد نقول لا يجوز أن تحدث الناس بما صنعت من المحرم أو ترك الواجب لأن هذا بينك وبين الله فإذا كان الله قد من عليك بالستر وسترك عن العباد فلا تحدث احدا بما صنعت إذا تبت, تبت إلى الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمة معافى إلا المجاهرين ومن المجاهرة أن يفعل الإنسان الذنب كما جاء في الحديث أن يفعل الذنب ثم يصبح يحدث به الناس يقول فعلت كذا وكذا إلى آخرة إلا أن بعض العلماء قال إذا فعل الإنسان ذنبا فيه حد فإنه لا بأس أن يذهب إلى الإمام الذي الذي يقيم الحدود مثل الأمير ويقول إنه فإنه فعل الذنب الفلاني ويريد أن يطهره منه ومع ذلك فالافضل أن يسهر على نفسه هذا هو الأفضل يعني مباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حد كالزن مثلا فيقول إنه فعل كذا وكذا يطلب إقامة الحد عليه لأن الحد كفاره للدم أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما استهرى الله وكذلك الزنا وشبه استره على نفسك بالنسبة لغير ولي الأمر لا تفضح نفسك ما دمت تبت بينك وبين الله فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات اما اذا كان الذنب بينك وبين الخلق فإن كان مالا فلا بد ان تؤديه إلى صاحبه ولا تقبل التوبه إلا بادائك مثل أن تكون قد سرقت مالا من شخص وتبت من هذا فلا بد ان توصل المسروق إلى المسروق منه جهدت حقا لشخص يعني في ذمتك دين للإنسان وأنكرته ثم تبت فلا بد ان تذهب الى صاحب الدين الذي انكرته عليه وتقر عنده وتعترف حتى ياخذ حقه فان كان قد مات فانك تعطيه ورثته فان لم تعرفه أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانا فتصدق به عنه تصدق به عنه تخلصا منه والله سبحانه وتعالى يعلمه ويعطيه إياه يؤديه إليه أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ضربا وما أشبه فاذهب إليه ومكنه من أن يضربك مثل ما ضربته إن كان على الظهر فعلى الظهر على الرأس فعلى الرأس في أي مكان ضربته فليقصص منك لقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ولقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدا عليه هذا اثنين وان كان بقول اذيه بقول مثل ان تكون قد سببته امام الناس ووبخته وعيرته فلا بد ان تذهب اليه وتستحل منه بما تتفق انت وياه عليه حتى لو قال لا اسمح لك الا بكذا وكذا من الدراهم فاعفو الرابع أن تكون أن يكون الحق غيبة يعني أنك تكلمت به في غيبته وقد فيه عند الناس وهو غائب فهذه اختلف فيها العلماء فمنهم من قال لا بد أن تذهب اليه وتقول له يا فلان إني تكلمت فيك عند الناس فأرجوك أن, أن تسمح عني وتحل وقال بعض العلماء لا لا تذهب إليه بل فيه تفصيل. فإن كان قد علم بهذه الغيبة فلا بد أن تذهب إليه وتستحله. وإن لم يكن علم فلا تذهب إليه واستغفر له وتحدث بإنحاثني في المجالس التي كنت ترتابه فيها فإن الحسنات تذهب السجئات وهذا القول اصح وهو أن الغيبه إذا كان صاحبها لم يعلم بانك اثبته فانه يكفي ان تذكره انحاثني في المجالس التي اثبته فيها وأن تستغفر له اللهم اغفر له كما جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له فلابد في التوبة من أن تصل الحقوق إلى أهلها أما الشرط الرابع فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل من شروط التوبة أن تعزم بأنك لن تعود إلى هذا العمل في المستقبل فإن كنت تنوي أن تعود إليه عندما تثنه لك الفرصة فإن التوبة لا تصبح مثل الرجل كان والعياذ بالله يستعين بالمال على معصيه الله يشتري به المسكرات يذهب إلى البلاد يزني والعياذ بالله ويذكر فأصيب بفقر افتقر وقال الله اللهم إني تبت إليك وهو كاذب يقول تبت إليك ولكن هو بنيته أنه إذا عادت الأمور إلى مجاريها الاولى الأولى فعله الأول فهذه توبة عاجز هذه تبت أم لم تتب لا لست بقادر لان يوجد بعض الناس يصاب بفقر إذا خلاص تركت الدنوب لكن في قلبه يحدث قلبه أنه لو عاد إليه ما افتقده لعاد إلى المعصية مرة ثانية فهذا توبته غير مقبولة لأنها توبة عاجز وتوبة العاجز لا تنفعها وبقي الشرط الخامس نتكلم عليه إن شاء الله في تسمى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى ويجب ان يتوب من جميع الذنوب فان تاب من بعضها صحت توبته عند اهل حق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي وقد تظاهرت دلائل الشتاء والسنه واجماع الامه على وجوب التوبه قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى <تصفيق> استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبق لنا السلام على سعوة التوبة وأن الإنسان يجب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب حسب ما تقدم من الشروط والذي سبق لنا منها أربعة الإخلاص لله والندم على ما فعل والإخلاص عن ذلك والعزم على أن لا يعود أما الشرط الخامس فهو أن يتوب في زمن تقبل فيه التوبة، فإن تاب في زمن لا تقبل فيه التوبة لم تنفع التوبة، وذلك على نوعين: النوع الأول باعتبار كل انسان بحسبه، والنوع الثاني باعتبار العموم. أما الأول فلا بد أن تكون التوبة قبل حلول الأجل. قبل خلول الأجل يعني الموت فإن كانت بعد خلول الأجل فإنها لا تنفع التائب. لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن هؤلاء ليس لهم توبة وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون فالإنسان إذا عاين الموت وحضره الأجل فهذا يعني أنه أيس من الحياة فتكون توبة في غير محلها بعد أن أيس من الحياة وعرف أنه لا بقاء له يذهب فيتوب هذه توبة الضراب فلا تنفعه ولا تقبل منه لا بد أن تكون التوبة السابقة أما النوع الثاني وهو العموم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع أحدا توبة قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وهذا البعض هو طلوع الشمس من مغربها كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا فلا بد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة فإن لم تكن كذلك فلا توبة للإنسان ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غير أو لا في هذا ثلاثة أقوال لاهل العلم منهم من قال إنها تصف التوبة من الذنب وإن كان مصرا على ذنب آخر فتقبل توبته من هذا الذنب ويبقى الإثم عليه في الذنب الآخر في كل حال ومنهم من قال لا تقبل التوبة من ذنب مع الاصرار على ذنب الآخر ومنهم من فصل فقال إن كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي كاب منه فإنها لا تقبل وإلا قبلت مثال ذلك رجل تاب من الربا ولكنه يزني والعياذ بالله او يشرب الخمر ولنقل يشرب الخمر تاب من الربا ولكنه مصر على شرب الخمر فهنا قال بعض العلماء ان توبته من الربا لا تقبل كيف يكون تائباً الى الله وهو صر على مصرية وقال بعض العلماء بل تقبل لأن الربا شيء وشرب الخمر شيء آخر وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وقال إنها تقبل التوبة من ذنب مع الاصرار على غيره عند أهل الحق فهذا في الخلاف بعضهم يقول تقبل وبعضهم يقول لا تقبل أما إذا كان من الجنس مثل أن يكون الإنسان والعياذ بالله مبتلى بالزنا ومبتلا أيضا بالاطلاع على النساء والنظر إليهن بشهوه وما أشبه ذلك فهل تقبل توبته من الزنا وهو مصر على النظر إلى النساء لشهوة أو بالعكس هذا فيه أيضا خلاف فمنهم من يقول تصر ومنهم من يقول لا تصر توبة ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يصح التوبة أن التوبة تصح من ذنب مع الاصرار على غيره لكن لا يعطى الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق ولا يستحق المدح الذي يندح به التائبون لأن هذا لم يتب توبة تامة تاب توبة ناقصة. تاب من هذا الدم فارتفع عنه اسم هذا الدم لكنه لا سحق أن يوصف بالتوبة على سبيل الإطلاق قال هذا توبته ناقصة وقاصة فهذا هو القول الذي تطمئن إليه الناس أنه لا يعطى الوصف على سبيل الإطلاق ولا يحرم من التوبة التي تابة تابها من هذا الدم والله وفد بسم الله الرحمن الرحيم سبق ان المؤلف رحمه الله قال إن النصوص من الكتاب والسنة تظاهرت وتظافرت على وجوب التوبة من جميع المعاصي. وصدق رحمه الله فإن الآيات كثيرة في, في الحس على التوبة وبيان فضلها واجلها وكذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين الله تعالى في كتابه أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين التوابين الذين يكثرون التوبة إلى الله عز وجل كلما أذنبوا ذنبا تابوا إلى الله ثم لك المؤلف من الآيات قول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذه هذه الجملة ختم الله بها آيات بل وجوب غض البصر قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يسمعون وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهم ويحفظن فروجهن الى قوله تعالى أو الطفل الذين لا يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ففي هذه الآية دليل على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ الفرج لأن غض البصر يعني قصره وعدم إطلاقه وتحصين وحفظ الفرج كل ذلك من أسباب الهلاك وأسباب الشقاء وأسباب البلاء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقد كانت فتنة بني إسرائيل في النساء ولهذا كان أعداؤنا اعداء الإسلام بل أعداء الله ورسوله من اليهود والنصارى والمشركين والشيوعين وأشفاههم وأذنابهم وأتباعهم كل هؤلاء يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء يدعون إلى التبرج يدعون إلى اختلاط المرأة بالرجل يدعون إلى التفسخ في الأخلاق يدعون إلى ذلك في ألسنتهم وأقلامهم وأعمالهم والعياذ بالله لأنهم يعلمون أن الفتنة العظيمة التي ينسى بها الإنسان ربه ودينه إنما تكون في النساء النساء التي أو اللاتي يفتن أصحاب العقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رايت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحجاثه هل تريد شيئا نبي من هذا أذهب للب الرجل لعقلك الحازم فما بالك بالرجل المهين الذي ليس عنده حزم ولا عزم ولا دين ولا رجولة يكون أشد وأشد والعياذ بالله لكن الرجل الحازم النساء يذهبن عقله نسأل الله العافية وهذا هو الواقع لذلك قال الله تعالى عقب الأمر بغض البصر من الرجال والنساء قال فوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقوله عز وجل توبوا إلى الله جميعا يدل على أنه ينبغي لنا بل يجب عليه أن نتواصى بالتوبه وأن يتفقد بعضنا بعضا هل, هل الإنسان تاب من ذنبه أو بقي مصرا عليه لأنه وجه الخطاب الجميع توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وفي قوله تعالى لعلكم تفلحون جليل على أن التوبة من أسباب الفلاح والفلاح كما قال أهل العلم بالتفسير وباللغة الفلاح كلمة جامعة يحصل بها المطلوب ويزول بها المرهوب فهي كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة وكل انسان يطلب خير الدنيا والآخرة ما تجد إنسانا حتى الكافر يريد الخير لكن من الناس من يوفق ومنهم من لا يوفق الكافر يريد الخير لكن يريد خير الدنيا لانه رجل بهيمي، هو شر ال... شر الدواب عند الله إن شر الدواب عند الله الذين كفر شر من كل دابه تدب على الارض الكافر ومع ذلك هو يريد الخير يريد الرفاهيه الاعتناء بهذه الدنيا لكنها الدنيا جنته والاخره والعياذ بالله عذابه ونار المهم أن كل انسان يريد الفلاح لكن على حسب الهمة المؤمن يريد الفلاح في الدنيا والاخره والكافر لا يؤمن بالاخره فهو يريد الفلاح, الفلاح في الدنيا من أسباب الفلاح التوبة إلى الله عز وجل توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أي ليتنام الفلاح وذلك بحصول المطلوب وزوال المرهوب واللهم قال رحمه الله تعالى وعن ابن ريضة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رحمه لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم من, من سبعين مره اللهم صل الله, الله, الله, الله, الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على ما ذكره المالكي رحمه الله من وجوب التوبه وشروطها وما ساقه من الآيات الداله على وجوبها وهذان الحديثان ذكرهم المؤلف رحمه, رحمه الله ليستدل على ذلك بالسنة لأنه كلما تضافرت الأدلة على الشيء قوي وصار أوكد وصار أوجب فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأنه يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من سبعين مرة. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يستغفر الله اكثر في اليوم أكثر من سبعين مرة. وفي حديث الأغراض يسار المزني. أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة ففي هذين الحديثين جليل على وجوب التوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإذا تاب الإنسان إلى ربه حصل بذلك فائدتي الفائده الاولى امتثال امر الله ورسوله وفي امتثال امر الله ورسوله كل الخير على امتثال امر الله ورسوله تدور السعادة في الدنيا والاخره والفائده الثانيه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان صلى الله عليه وسلم يتوب الى الله في اليوم مئة مره يعني يقول أتوب إلى الله أتوب إلى الله والتوبة لا بد فيها من صدق بحيث اذا تاب الإنسان إلى الله أقلى عن الذنب أما الإنسان الذي يتوب بلسان وقلبه منطو على فعل الماضي أو على ترك الواجب أو يتوب إلى الله بلسانه وجواركم مصره على فعل المعصيه فإن توبته لا تنفعه بل إنها أشبه ما تكون بالاستهزاء بالله عز وجل كيف تقول توب إلى الله من معصية وأنت مصر عليها أو تقول توب إلى الله من معصية وأنت عازم على فعلها الإنسان لو عامل بشرا مثله بهذه المعاملة لقال هذا يسخر بي ويستهزئ بي كيف يتنصل من أمر عندي وهو متلبس به ما هذا إلا, إلا هز ولعب فكيف برب العالمين إن من الناس من يقول إنه تائب من الرباء ولكنه والعياذ بالله مصر عليه يمارس الربا صريحا ويمارس الربا مخادعة وقد مر بنا كثيرا أن الذي يمارس الربا بالمخادعة أعظم اثما وجرما من الذي يمارس الربا بالصراحة لأن الذي يمارس الربا بالمخادعة جنى على نفسه مرتين أولا الوقوع في الربا وثانيا مخادعة الله عز وجل وكأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم وهذا يوجد كثيرا في الناس اليوم الذين يتعاملون بالربا صريحا أمرهم واضح لكن من الناس من يتعامل بالربا خيانة ومخادعة تجد عنده اموالا لها سنوات عديدة في الدكان فياتي الغني بشخص فقير يقوده للمذبحة والعياذ بالله فياتي الى, إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه البضاعه ويبيعها على الفقير بالدين بيعا صوريا كل يعلم أنه ليس بيعا حقيقيا لأن هذا المشتري المدين لا يقلبه لا يقلب المال ولا ينظر إليه ولا يهمه بل لو كان اكياسا من الرمل وبيعت عليها لأنها رز أو سكر أخذه ولا لا يهمه يهمه أن يقضي حاجته فيبيعها عليه مثلا بعشر ثلاثة من مدة سنة وينصرف بدون أن ننقلها من مكانه ثم يبيعها هذا المدين على صاحب الدكان مث بتسعة تلاف مثلاً فيؤكل هذا هذا الفقير من وجهين، من جهة الذي دينه ومن جهة صاحب الدكان، ويقولون إن هذا صحيح، بل يسمونه التصحيح، يقول تعالى فحح عليك أو صحح لك كذا وكذا سبحان الله، هذا تصحيح. هذا تلقيح بالذنوب والعيادة بالله ولهذا يجب علينا إذا كنا صادقين مع الله سبحانه وتعالى في التوبة أن نقلع عن الذنوب والمعاصي، اقلاعا حقيقيا ونكرهها ونندم على فعلها حتى تكون التوبة توبة النصور وفي هذين الحديثين دليل على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم اشد الناس عباده لله وهو كذلك فانه اخشان لله واتقان لله واعلمنا بالله صلوات الله وسلامه عليه وفيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام معلم الخير بلسانه وفعاله بمقاله وفعاله فكان يستغفر الله ويامر الناس بالاستغفار حتى يتأثوا به امتثالا للأمر واتباعا للفعل وهذا من كمال نصعه صلوات الله وسلامه عليه لأمته فينبغي لنا نحن أيضا أن نتأثاب إذا أمرنا الناس بأمر أن نكون أول من يمتثل هذا الأمر وإذا نهيناهم عن شيء أن نكون أول من ينتهي عنه لأن هذا هو حقيقة الداعي الى الله بل هذا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل أن تفعل ما تأمر به وتترك ما تنهى عنه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتوبة وهو عليه الصلاة والسلام يتوب أكثر منه نسال الله ان يتوب علينا وعليكم ويهدينا واياكم صراطه مستقيم صلى الله عليه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن أبي حمزه أنس بن مالك بن عوصاني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الله أفرح بتوبة أبيه من أحدكم سقط على بايره وقد أظر له في أرض ثلاث متفق عائل وفي رواية لمسلم والله أشد فرحاً لتوبة عبده حين يتموه اليه من احدكم كان على راحلته في أرض ثلاث فانفلتت منه وعليها فأيس منها فأتى شجره فالطجر في وليا وقد أيس من ما هو كذلك إذ هو بها قائمه من دو ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت أبقي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اتت به امه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له هذا انس بن مالك يخدمك فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصار أنس من خدام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبه عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل الذي سقط على راحلته بعد أن اضلها وذكر القصة رجل كان في أرض فلاس ليس حوله أحد لا ماء ولا طعام ولا أناس ظل بعيره يعني ضاع البعير فجعل يطلبه فلم يجد فذهب إلى شجرة ونام تحتها ينتظر الموت قد ايس من بعيره وايس من حياته لأن طعامه وشرابه على بعيره والبعير قد ضاع فبينما هو كذلك إذا بناقته عنده قد تعلق خطامها بالشجرة التي هو نائم تحتها فبأي شيء تقدرون هذا الفرح هذا الفرح لا لا يمكن أن يتصوره أحد إلا من وقع في مثل هذه الحال لأنه فرح عظيم فرح الحياة بعد الموت ولهذا أخذ بالكطان فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أراد أن يثني على الله فيقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك لكن من شدة فرح اخطا فقلب القضية وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ففي هذا الحديث دليل على فرح الله عز وجل بالتوبة من عبده إذا تاب إليه وأنه يحب ذلك سبحانه وتعالى محبة عظيمة ولكن لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا فالله غني عنه ولكن لمحبته سبحانه وتعالى للكرم فإنه يحب سبحانه وتعالى أن يعفو ويغفر أحب إليه من أن ينتقم ويؤاخذ ولهذا يفرح بتوبة الإنسان ففي هذا الحديث حث على التوبة لأن الله يحبها وهي من مصلحة العبد وفيه إثبات الفرح لله عز وجل فهو سبحانه وتعالى يفرح ويغضب ويكره ويحب لكن هذه الصفات ليست كصفاتنا لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل هو فرح يليق بعظمته وجلاله ولا يشفه فرح المخلوقين ولا يشقه فرح المخلوقين وفيها ايضا دليل على ان الانسان اذا اخطا في قول من الاقوال ولو كان كفرا سبق لسانه اليه فانه لا يؤاخذ به فهذا الرجل قال كلمه كفر لان قول الانسان لربه أنت عبد وأنا ربك هذا كفر لا شك لكن لما كان هذا صدرا عن خطأ من شدة الفرح أخطأ ما عرف يتكلم صار غير مؤاخذ به فإذا أخطأ الإنسان في كلمة كلمة كفر فإنه لا يؤاخذ به وكذلك غيرها من الكلمات لو سب أحدا على وجه الخطأ بدون قصد أو طلق زوجته على وجه الخطأ بدون قصد أو أعتق عبده على وجه الخطأ بدون قصد فكل هذا لا يترتب عليه شيء لأن الإنسان لم يقصد فهو كاللغو في الجميع وقد قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم بخلاف المستهزئ فإن المستهزئ يكفر إذا قال كلمه الكفر ولو كان مستهزئا لقول الله تعالى ولئن سألتهم لا انما إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان فالمستهزئ قصد الكلام وقصد معناه لكن على سبيل السخريه والهزء فلذلك كان كافرا بخلاف الإنسان الذي لم يقصد فإنه لا يعتبر قوله شيئا وهذا من رحمة الله عز وجل والله <تصفيق> <تصفيق> يتوبه سيء الرئيس حتى تقلع الشمس من مغربيا الله وسلم ونبي الرئيس وقالق رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن الشمس من تاب الله عليه وعن ابن عمر بن رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة وقال حديث حسن بسم الله الرحمن الرحيم هذه الذي ذكرها المؤلف رحمه الله حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا كلها تتعلق بالتوبه أما حديث أبي موسى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وهذا من كرمه عز وجل أنه يقبل التوبة حتى وإن تأخر فإذا أذنب الإنسان عبد ذنبا في النهار فإن الله تعالى يقبل توبته ولو تاب في الليل وكذلك إذا أذنب في الليل وتاب في النهار فإن الله تعالى يقبل توبته فلإنه تعالى يبسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن وفي هذا الحديث دليل على محبه الله سبحانه وتعالى التوبة وقد سبق في الحديث السابق في قصة الرجل الذي أظل راحلته حتى وجدها أن الله يفرح بتوبه عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فرحا من هذا براحلته وفيه إثبات اليد لله عز وجل في هذا الحديث هذه موسى إثبات أن الله تعالى له يد وهو كذلك بل له يدان جل وعلا كما قال تعالى وقالت اليهود, الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة وهذه اليد التي أثبتها الله لنفسه بل اليدان يجب علينا أن نؤمن بهما وأنهما ثابتان لله ثابتتان لله ولكن لا يجوز أن نتوهم أنها مثل ايدينا لأن الله تعالى يقول في كتابه ليس كمثله شيء وهو السمع البصير وهكذا كل ما مر به من صفات الله فأثبتها لله عز وجل لكن بدون أن تمثلها بصفات المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته عز وجل وفيها أيضا أن الله سبحانه <تصفيق> أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبه العبد في هذا الحديث وفي هذا الحديث أن الله يقبل توبه العبد وإن تأقره لكن المبادرة بالتوبة هو الواجب لأن الإنسان لا يدري فقد يفجأه الموت فيموت قبل أن يتوب فالواجب المبادرة لكن مع ذلك لو تأخرت تاب الله على العبد وفي هذا الحديث دليل على أن الشمس إذا طلعت من مغربها انتهى قبول التوبة ولكن قد يسأل السائل يقول هل الشمس تطلع من مغربها المعروف أن الشمس تطلع من المشرق فنقول نعم هذا هو المعروف وهذا هو المضطرق منذ خلق الله الشمس لا يومها. لكن في آخر الزمان يأمر الله الشمس أن ترجع من حيث جاءت فتنعكس الدورة تدور بالعكس تطلع من مغربها فإذا راه الناس آمنوا كلهم حتى الكفار اليهود والنصارى والبوذيون والشيوعيون وغيرهم كلهم يؤمنون ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع الشمس المغربها لا ينفعه إيمانا كل يتوب أيضا لكن الذي, الذي لم يتوب قبل أن تطلع الشمس المغربها لا تقبل توبته لأن هذه آية آية يشهدها كل أحد وإذا جاءت الآيات المنذرة لم تنفع التوبة ولم ينفع الإيمان أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس المغربية فهو كحديث أبي موسى وأما حديث عبد الله بن عمر أن الله يقبل توبه عبده ما لم يغرغر يعني ما لم تصل الروح الحلقوم فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبه وقد بينت النصوص الأخرى أنه إذا حضر الموت فلا توبه لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم موت قال إني تبت الآن فعليك يا اخي المسلم أن تبادر بالتوبه إلى الله عز وجل من الذنوب وان تقلع عما كنت متلبسا به من المعاصي وان تقوم بما فردت به من الواجبات وتسال الله قبول توبتك واللهم وصدق أزر الله وقلت لك ان والشريفين رواه الطبري وراوي وقال حديث الحسن الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث من احاديث التوبه التي ساقها المؤلف رحمه الله في بيان متى تنقطع التوبه لكنه يشتمل على فوائد منها ان زيد بن حبيش اتى إلى صفوان بن عسار رضي الله عنه من أجل العلم يبتغي العلم فقال له صفوان إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلع وهذه فائدة عظيمة فائدة عظيمة تدل على فضيلة العلم وطلب العلم والمراد به العلم الشرعي أي علم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أما علم الدنيا فللدنيا لكن طلب العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الثناء والمدح والحث عليه في القرآن والسنة وهو نوع من الجهاد في سبيل الله لأن هذا الدين قام في قام بالعلم والبيان وبالسلاح بالسيف والسنان حتى إن بعض العلماء قال إن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله بالسلاح لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم والجهاد في سبيل الله مبني يعني بالسلاح مبني على العلم لا يصير المجاهد ولا يقاتل ولا يبتن ولا يقسم الغنيمة ولا يحكم بالاسرى إلا عن طريق العلم فالعلم هو كل شيء ولهذا قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ووضع الملائكة اجنحتها لطالب العلم ديضا بما يطلب واحتراما له وتعظيما له ولا يرد على هذا أن يقول القائم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 نحن لا نسمع هذا كلام من الله عز وجل لكن لما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم صار كأننا نسمعه ولذلك يجب علينا أن نؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبما صح عنه مما يذكر في أمور الغيب وأن, وأن نكون متيقنين لها كأنما نشاهدها بأعيننا ونسمعها باذاننا ثم ذكر زر لصفوان بن عسال أنه حك في صدر المسح الكفيف بعد البول والغائط يعني أن الله تعالى ذكر في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وعيتكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين فيقول إنه حك في صدري يعني صار عندي توقف وشك في المسح على الكفين بعد البول والغائط هل هذا جائز أو لا فبين له صفوان بن عسى رضي الله عنه أن ذلك جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا سفرا أو مسافرين أن لا ينزعوا خفافهم إلا من جنابه ولكن من غائط وبول. ونو فدل هذا على جواز المس على الكوفين بل إن المس على أفضل إذا كان الإنسان لابس اللهما وقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبه رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم فأهو المغيرة لينزع كفين فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ففي هذا دليل واضح على أن الانسان الذي عليه جوارب أو عليه خفان أن الافضل أن يمسح عليهما ولا يغسل رجليه وسنتكلم ان شاء الله في الدرس القادم على شروط المسح على الخفين والمدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للمسح عليهم والله اعلم سبق الكلام على أول هذا الحديث وبيان فضل السائل والمشي إلى طلب العلم وان الملائكه تضع مواجنحتها لطالب العلم بضاء بما يطلب وسبق لنا أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا اشكل عليه شيء ان يسال ويبحث عن من هو اعلم بهذا الشيء حتى لا يبقى في قلبه حرج مما سمع لأن بعض الناس يسمع الشيء من الإحكام الشرعية ويكون في نفسه حرج ويبقى متشككا مترددا لا يسأل أحد يزيل عنه هذه الشبهة وهذا خطأ بل الانسان ينبغي له أن يسأل حتى يصل إلى أمر يطمئن إليه ولا يبقى عنده قلق فهذا زر بن حبيش رحمه الله سأل صفوان بن عسان رضي الله عنه عن المسح على الخفين وهل عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال معه كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين الا ننزع خفافنا إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ولو فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت المسح على الكفين وقد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واخذ بهذا اهل السنه حتى إن بعض اهل العلم الذين صنفوا في كتب العقائد ذكروا المسح على الكفين في كتاب العقائد وذلك لأن الرافضه خالفوا في ذلك فلم يثبت المسح على الخفين وأنكروه والعجب أن من مر والمسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع ذلك هم ينكرون ولا يقولون به فكان, فكان المسح على الخفين من شعار أهل السنة ومن الأمور المتواثرة عندهم التي ليس عندهم فيها شك الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المس شك أو قال شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكن لا بد من شروط لجواز المس على القطع الشط الأول أن يضعهما على طهارة أن يضعهما على طهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبه رضي الله عنه حينما أراد أن ينزع قفة النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليه ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد, مسح فيها قد غسل فيها الرجل أو مسح فيها على خف سابق فمثلا لو توضأ وضوءا كاملا وغسل رجلين ثم لبس الجوارب يعني الشراب أو الخفين، فهنا لبسهم على الطهار كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليها ثم احتاج إلى زيادة جوارب ولبسه على الجورب بالأول الذي مسحه وهو على طهارة فإنه يمسح على الثاني لكن تكون يكون بزاء مدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني هذا هو القول الصحيح أنه إذا لبس كفا على خف كف ممسوح فإنه يمسح على الأعلى لكن يبني على مدة المسح على الأول لا بد أن نلبسهما على طهار ولا بد أن تكون الطهارة بالماء فلو لبسهما على طهارة تيمم فإنه لا يمسح عليهما. مثل طاج المسافر ليس معه ماء فتيمم ولبس الخفين على طهارة تيمم ثم بعد ذلك وجد الماء وأراد أن يتوضا ففي هذه الحال لا بد أن يخلع الكفين ويغسل قدميه عند الوضوء ولا يجوز المس عليهم في هذه الحال لأنه لم يلبسهما على طهارة غسل فيها الرجل فإن التيمم يتعلق بعضوين فقط وهما الوجه والكفان الشرط الثاني أن يكون المسح عليهما في الحدث الأفضل ولهذا قال صفوان بن عبسال إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونور فإذا صار على الإنسان جنابه فإنه لا يجزئ أن يمسح على الجوربين أو الففين بل لا بد من نزعهما وغسل القدمين وذلك لأن الطهارة الكبرى ليس فيها مس إلا للضروره في الجبيرة ولهذا لا يمسح فيها الرأس لا بد من غسل الرأس مع أنه في الحدث الأسر يمسح لكن جنابه ظهارتها أوكل وحدثها أكبر فلا بد من الغسل ولا يمسح فيها على الخف لهذا الحديث ولأن المعنى والقياس يقتضي ذلك الشرط الثالث أن أن يكون المسجد في المده التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وهي يوم وليله المقيم وثلاثه ايام بلياليها للمسافر كما صح ذلك أيضا من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثة أيام بليليه يعني في المسعى الخفين فإذا انتهت المدة فلا مس لابد أن يخلع الجوربين أو الخفين ثم يخلق قدمين ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك لا تنتقل الطهاره ولكن إذا أردت أن تتوضا بعد انتهاء المدة بد من غسل القدمين والله ما اشرك بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على اول هذا الحديث واشرنا الى ما فيه من الاحكام الفقهيه فيما يتعلق بالنساء على خفيف. ثم ان ابن حبيب حبيش سال صفوان بن عسال هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الهوى شيئا الهوى يعني المحبة والميت فقال نعم ثم ذكر قصة الأعراض الذي كان جهوري الصوت فجاء ينادي يا محمد بصوت مرتفع فقيل له ويحك تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع والله عز وجل يقول يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولكن العراب لا يعرفون الآداب كثيرا لأنهم بعيدون عن المدن وبعيدون عن العلم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع كما سأل الاعراب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس هديا يعطي كل إنسان بقدر ما يتحمله عقله فخاطبه بمثل ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم قال له العرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم يعني يحب القوم لكن عمله دون عمل لا يسويه في العمل فمع من يكون أي يكون معهم أو لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة الحمد لله نعمة عظيمة وقد روى أنس بن مالك هذه القطعة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وارجو أن أكون معهم وهكذا أيضا نحن نشهد الله عز وجل على محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وصحابته وأنت الهدى من بعدهم ونسأل الله أن يجعله معه هذه بشرى بشرى للإنسان أنه إذا أحب قوما صار معهم وإن قصر به عمله يكون معهم في الجنة ويجمعهم الله معهم في الحشر ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وهكذا كما أن من أحب الكفره فإنه ربما يكون معهم العياذ بالله لأن محبة الكافرين حرام بل قد تكون من كبائر الذنوب فالواجب على المسلم أن يكره الكفار وأن يعلم أنهم أعداء له مهما ابدوا من الصداقة والموده والمحبة فإنهم لن يتقربوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم ومضرتك أيضا أما أن يتقربوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد إن كان يمكن أن نجمع بين النار والماء فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا وعداوتهم لنا لأن الله تعالى سمهم أعداء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقال عز وجل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكار فإن الله عدو للكافرين كل كافر فالله عدو له وكل كافر فهو عدو لنا وكل كافر فإنه لا يضمن لنا إلا الشر ولهذا يجب عليك أن تكره من قلبك كل كافر مهما كان جنسه ومهما كان تقربه كانت إليك فاعلم أنه عدوك يا أيها الذين امنوا لا تتقذوا عدوي وعدوكم اولياء إذن نأخذ من هذه قاعدة أصفلها النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب المرء مع من أحب فعليك يا أخي أن تشد قلبك على محبة الله ورسوله وخلفائه الراشدين وصحابته الكرام وأئمة الهدى من بعدهم لتكون معه نسأل الله أن يحقق لنا ذلك بمنه وكره رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحم الله تعالى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 إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبه فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس هل له من توبه فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق الى أرض كما وكما فان بها أناس يعبدون الله تعالى فإن بها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع الى أرضك فانها ارغص فانطلق حتى اذا نصب الطريق اتاه الموت فاختصمت به ملائكه الرحمه وملائكه العذاب فقالت ملائكه الرحمه جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله تعالى وقالت ملائكه العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة ادم فجعلوا بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أي ما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرأت فقبرته ملائكة الرحمة متفق مالي وفي رواية بالصحيح فكان الى القرية الصالحة أقرب بشمر فجعل من اهلها وفي رواية بالصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له وفي رواية فنعى بصدره نحوها بسم الله الرحمن الرحيم نقل المؤلف رحمه الله عن نبي سعيد سعد بن سنان بن مالك الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم إنه ندم وسأل عن أعلم أهل الأرض يساله هل له من توبة فدل على رجل فإذا هو راهب يعني عابدا ولكن ليس عنده علم فلما سأله قال إنه قتل تسعا وتسعين نفسا فهل له من توبة فاستعظم الراهب هذا الدم وقال ليس لك توبة فغضب الرجل وانزعج وقتل الراهب فأتم به مئة نفس ثم إنه سأل عن اعلم أهل الأرض فدل على رجل عالي فقال له إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة قال نعم ومن الذي يقول بينه وبين التوبة باب التوبة مفتوح ولكن اذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها قوما يعبدون الله والأرض التي هو فيها كأنها والله أعلم دار كفر، فأمره هذا العالم أن يهاجر بدينه إلى هذه القرية التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى فخرج شائبا نادما مهاجرا بدينه إلى الأرض التي فيها, هؤلاء التي فيها القوم التي ي... الذين يعبدون الله عز وجل وفي منتصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لأن الكافر والعياذ بالله تقبض روحه ملائكة العذاب والمؤمن تقبض روحه ملائكة الرحمة ملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط يعني بعد توبة ما عمل خيرا وملائكة الرحمة تقول إنه تاب وجاء ناجما تائبا فحصلت بينهما خصومه فبعث الله تعالى إليهم ملكا ليحكم بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيته كان أقرب فهو له يعني فهو من أهله إن كانت أرض الكفر أقرب إليه فملائكة العذاب تقبض روح وإن كان إلى بلد الإيمان أقرب فملائكة الرحمة تقبض روح فقاسوا ما بينهما فإذا البلد التي اتجه إليها وهي بلد الإيمان أقرب من البلد التي هاجر منها بنحو شبل مسافه قريبة فقبرته ملائكه الرحمة ففي هذا دليل على فوائد كثيرة منها أن القاتل له توبة القاتل إذا قتل إنسانا عمدا ثم تاب فإن الله تعالى يقبل ثوبك ودليل ذلك في كتاب الله قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ما دون الشرك فإن الله تعالى يغفره إذا شاء وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان القاتل ليس له توبه لان الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ولكن ما ذهب اليه الجمهور هو الحق وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فانه يمكن ان يحمل على أنه ليس له توبة في النسبة للمقتول وذلك لأن القاتل إذا قتل تعلق فيه تعلق فيه ثلاثة حقوق ثلاثة حقوق الحق الأول لله والثاني للمقتول والثالث لأولياء المقتول أما حق الله فلا شك أن الله تعالى يغفره بالتوبة لقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يغفلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزمون ومن يفعل ذلك يلقى أتاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تابه وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناك وأما حق المقتول فإن توبة القاتل لا تنفعه ولا تؤدي إليه حقه لأنه مات ولا يمكن الوصول إلى استحلاله أو التبرؤ من دمه فهذا هو الذي يبقى مطالبا به القاتل ولو كان وإذا كان يوم قيامه فالله يفصل بينه وأما حق أولياء المقتول فإنها لا تصف توبة القاتل حتى يسلم نفسه إلى أولياء المقتول ويقر بالقتل ويقول أنا القاتل وانا الآن بين عديم إن شئت اقتلوني وإن شئت خذوا الديه وإن شئت مسمح فإذا تاب إلى الله وسلم نفسه لأولياء المقتول يعني لورثته فإن توبته تصح وما بينه وبين المقتول يكون الحكم فيه إلى الله يوم القيامة واللهم رفض الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى وصحبه الله تعالى وعن أبي نجيد بضم اللون وفتح الجيم عمران ابن الحصين من رضي الله عنهما أن امرأة من جهنة أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحجنها من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقنه عليه فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليا فقال احسن الي فاذا وضعت فاتني ففعل فامر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى علي فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لو لقد تابت توبه لو قسمت بين سبعين من اهل المدينه لو سعتهم الله أكبر. وهل وجدت افضل من امجادت لنفسها لله عز وجل رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمران بن الحسين رضي الله عنه ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا يعني حاملا قد زنت رضي الله عنها فقالت يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي يعني اصبت, أصبت شيئا يوجب الحد فاقمه علي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وأمره أن يحسن إليها فإذا وضعت فليأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وضعت أتا بها وليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فشدت عليها ثيابها يعني لفت ثيابها وربطت لئلا تنكشف ثم أمر بها فرجمت رجمت يعني بالحجارة بحجاره ليست كبيرة ولا صغيرة حتى مات ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها دعاء الميت فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله زنت يعني وزن من كبائر الذنوب فقال إنها تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم يعني توبة واسعة لو قسمت على سبعين كلهم مذنب لوسعتهم ونفعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل يعني هل وجدت أفضل من هذه الحال امرأة جاءت ب... فجادت بنفسها يعني سلمت نفسها من أجل التقرب إلى الله عز وجل والخلوص من الزنا ما هنا أفضل من هذا ففي هذا الحديث جليل على فوائد كثيرة منها أن الزاني إذا زنا وهو محصن يعني قد تزوج فإنه يجب أن نرجع وجوبا وقد كان هذا في كتاب الله عز وجل آية من كتاب الله قرأها المسلمون حفظوها وعوها نفذوها رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء من بعده ولكن الله بحكمته نسخها من القرآن لفظا وعبقى حكمها في هذه الأمة فإذا زن المحصن وهو الذي قد تزوج فإنه يرجع حتى يموت يوقف في مكان واسع ويجتمع الناس ويأخذون من الحصى يرمونه به حتى يموت وهذه من حكمه الله عز وجل يعني لم يأمر الشرع بأن يذبح بالسيف وينتهي امره بل يرجم بهذه الحجارة حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب في مقابل ما وجده من لذة الحرام لأن هذا الزاني تلذب جميع جسده بالحرام فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدر ما نال من اللذة ولهذا قال العلماء رحمهم الله إنه لا يجوز أن يرجم بالحجارة الكبيرة لأن الحجارة الكبيرة تجهز عليه وتميته سريعا فيستريح، ولا بالصغيرة جدا لأن هذه تؤذيه وتطيل موته ولكن بحجم متوسط حتى يذوق الألم ثم يموت فإذا قال قائل أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح والقتله بالسيف أريح للمرجوم من الرجم بالحجار قلنا بلى قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام لكن إحسان القتلة يكون بموافقتها للشرع فالرجم إحسان لأنه موافق للشرط ولذلك لو أن رجلا جانيا جنى على شخص فقتله عمدا وعذر به قبل أن يقتله فإننا نعذر بهذا الميت بهذا الجاني إذا أردنا قتله قبل أن نقتله مثلا لو أن رجلا جانيا قتل شخصا فقطع مثلا يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم رأسه فإننا لا نقتل الجاني نقتله بالسيف بل نقطع يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم نقطع رأسه مثل ما فعل ويعتبر هذا احسانا في القتلة لأن إحسان القتله أن يكون موافقا للشرع على أي وجه كان وفي هذا الحديث دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنا من أجل تطهيره بالحد لا من أجل فضيحة نفسه فالإنسان الذي يتحدث عن نفسه لأنه زنى من أجل نعم يتحدث عن نفسه أنه زنى عند الإمام عند الإمام نائبه من أجل إقامة الحد عليه هذا لا يلام ولا يذم وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه بأنه زنى يخبرها عامة الناس فهذا فاضح نفسه وهو من غير المعافيين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل امتي معافا إلا المجاهرون قال من المجاهرون قال الذي يفعل الدم ثم يسره الله عليه فيصبح يتحدث به يخبر به الناس هناك قسم ثالث فاسق مارد ماجد يتحدث بالزن افتخارا والعياذ بالله يقول إنه سافر للبلد البلد الفلاني الى البلد الفلاني وفجر وفعل وزنى بعده نساء وما اشبه ذلك يفتخر بهذا هذا يجب أن يستتاب فان تاب والا قتل لان الذي يفتخر بالزنا مقتضى حاله انه استحل الزنا والعياذ بالله ومن استحل الزنا فهو كافر كافر ويوجد بعض الناس يفعل هذا والعياذ بالله بعض هؤلاء مرجها الفسقه الذين أصيب المسلمون بالمصائب من أجلهم ومن أجل أفعالهم يوجد من يتبه, يتبه